هذا الحافظ ماذا يفعل المحدث ركزوا اذا فعل هذا الحافظ احد الحفاظ جاء وقال حدثنا فلان قال الشعبي قال رسول الله ماذا يفعل المحدث يخافون من مثل هذا لماذا يخافون من يذكر لي منكم السبب لماذا يخافون لماذا يخافون من مثل هذا مع انه حافظ ها لا يقع على وهم ها يقع على وهم يقع اش يقع على وهم يعني يسمع الحديث لا يعني جواب آخر ها يمكن يعني لا وهذا بالعكس يقبلونه نعم حتى لا ترد احاديثه الاخرى لا هناك جواب آخر لا. ها ها يعني بالخطا بالصلصه مش مشكله بالسؤال. يعني لماذا المحدثون يخافون من الحافظ يأتي واحد من الحفاظ ويقول يرسل حديثا ويخافون من مثل هذا الارسال لماذا مع انه محدث وحافظ تدرون لماذا افهموا هذا الشيء نعم قل لكي لا يصل الاخر لا لكي لا يوصل الآخر ما ما شاننا نحن بالاخر دوي. لا ركزوا مع جديد وسجلوا وهذه فائدة مهمة جدا ونفيسة قالوا إذا أرسل أحد الحفاظ حديثا ولم يذكر اسم شيخه لماذا يخاف الأئمة من مثل هذا الجواب يقولون هو حافظ لو أراد أن يسمي لسمى فلماذا لا يسمي إذن شيخه مش مجروح لاحظ؟ هو حافظ هو إيمان لماذا؟ لو شاء أن يسمي لسمى يسمي لنا شيخه فلماذا ليسميه إذن؟ فمعنى هذا أن شيخه مجروح مع أن في ذلك نظرا مع أن في ذلك نظرا لا يسلم لهم هذا لماذا؟ لأنه ربما يرسل في مجلس وعظا في مجلس وعظا يعني فيه ناس عامة الناس ويرسل وقد يكون مع من بين من بين الحضور واحد من أهل الحديث، في مجلس وعظ ولسنا وإحنا في لسنا في زمن التحديث وإلقاء المجالس، ها؟ في مجلس وعظ ممكن أن أن في مناظرة يمكن أن يرسم، في الاحتجاج على خصم له يمكن أن يرسم، في الخطبة يمكن أن يرسم. فلذلك أعتذر له عن إرسال من أرسل من الثقات والصحيح أن يقال ينبغي أن ولا يرسل حتى لا يظن حتى لا يظن أن إرساله هو أن الشعبي سمعه الرسول الله وحتى لا يظن أن له إدراك لا يظن أيضا أن الشعبي إذا أرسل فإرساله دائما يقبل من غير بحث ومن غير نقاش هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الحاله وهذه لها صور